فما للذين كفروا قبل كمهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسوقين فذرهم يخوزوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة تَنَابَ سُوءُهُمْ تَنَاهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الذي الَّذِي كَانُوا